2017، عشر وهذا هو الدرس الثالث وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك أو تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم بيع الميتة وحكم بيع الحيوانات المحنطة وكذلك ما تحتاجه كليات الطب من أنهم يشترون موتى لأجل تدريب الطلاب على التشريح وتكلمنا عن حكم هذا في الشريعة وأنه يعني فصلنا القول فيه حتى لا يأخذ علينا الوقت من جديد ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن شروط البيع وقد تقدم معنا ايضا أيها الأفاضل أن شروط البيع تختلف عن شروط في البيع كما أن شروط الزواج تختلف عن شروط في الزواج فشروط البيع وضعتها الشريعة لا يجوز أن تخل بشيء منها أما الشروط في البيع فيضعها المتعاقدان مثل شروط الزواج شروط الزواج مثلا الرضا بين الزوجين أن البنت تكون راضية وجود الولي فإذا وجود المهر المسمى ولو, ولو يسيرا أهم شيء فيه شيء اسمه مهر فهذه الشروط إذا لم تتحقق لم يصح عقد الزواج هذه اسمها شروط الزواج وضعتها الشريعة لا تنكحوا البكر حتى تستأمر ولا تنكحوا الـ الـ الـ الثيب حتى تستأذن لا نكاح إلا بولي إلى غير ذلك واتوا النساء صدقاتهن اللي هو المهر لكن شروط في الزواج هذه يضعها المتزوجان فيقول مثلا أبوها من شروطي أنها تكمل دراستها مثلا من شروطي انك تسكنها مثلا عندنا في مدينتنا من شروطي انك ما تسافر بها مدينة أخرى ما تنقلها إلى مدينة أخرى أول خمس سنوات هذا يصح يصح أن يقول أبوه مثلا أنا بنتي صغيرة ولا أسمح أنك لو نقل عملك إلى منطقة أخرى أنك تنقلها معك نحن نتفق أن أول خمس سنوات تبقى البنت في البلد ثم بعد الخمس سنوات إذا وصل عمره إلى كذا الله يوفقك أنت وياها اتفقوا على شيء هذه شروط في الزواج هذه جائزة وهذه يجوز أن يضعها المتعاقدان كذلك شروط البيع من شروط البيع مثلا العلم بالمبيع ما يجوز اقول لك انا ببيعك ارض تقول طيب اين الارض وما صفتها وما حجمها واين موقعها اقول لا ما هو بشغلك يلا بعتك الارض ب ألف شريت وتقول لي شريت هذا بيع باطل لان من شروط البيع التي وضعتها الشريعه العلم بالمبيع او اقول لك انا ببيعك جوال تقول طيب هذا الجوال ما هو ايفون ولا جالاكسي ولا نوكيا صغير ولا ما هو نوعه أقول ما ليس شغلك يلا بعتك الجوال بخمس مئه ريال حظك نصيبك تشتري ولا ما تشتري هذا حتى لو وافقت العقد باطل لانه يؤدي بالناس الى نوع من الميسر بعدين والقمار يبدا كل واحد يلعب بالاخر بمثل هذا يقول حظك نصيبك يلا انا اليوم ربحان وغدا خسران ونحوه فهذه الشروط وضعتها الشريعه اما الشروط في البيع فيضعها المتعاقدان فأنا اقول لك مثلاً أنا أبيعك أو تقول لي أنت أشتري منك خمسين قلم النوع الفلاني أنا أشوفها الآن بعيني بالقيمة الفلانية وهي ملكك وقادر على تسليمها كل الشروط موجودة ثم هذه الشروط اللي وضعتها الشريعة بعدين اقول لك لكن أنا عندي شروط خاصة فيني أنا المشتري اللي بشتري منك الأقلام عندي شروط خاصة فيني فتقول ما هي شروطك فاقول اولا اني استلمها في جده ما استلمها في الرياض انا محلي في جده وليس عندي سياره تنقلها انت عندك سيارات نقل تنقلها بسياراتك تستاجر لها سياره المهم التسليم يكون في جده وليس هنا ومنها ايضا انك تغلف على شكل هدايا كل قلم تحطه في علبه وتشغلف على شكل هديه انا عندي محل هدايا فاشترط عليك شروطا اصنعها انا من نفسي لمصلحتي فهذا جائز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اشترى منه جملا وهما راجعان من غزوة فاشترى منه جملا وفي الطريق اشترى فقال جابر يا رسول الله لكني اشترط الآن جابر سيضع شرطا من عنده قال لكني اشترط قال ما تشترط قال اشترط حملانه الى المدينة اشترط الآن أنت خلاص الجمل انتقل إلى ملكك لكن اشترط أن أبقى استعمله حتى أصل إلى المدينة مثل مثلا أنت لو بعت بيتا ومثلا أنت تنتقل إلى بلد آخر وبتسكن ف... بتسكن مثلا في مكة وبتنتقل مع نهاية هذه السنة فعرضت بيتك للبيع على أنه بيجلس خمسة شهور ستة شهور ها حتى تبيعه وأيضا به من ثاني أسبوع يأتيك الزبون الجاد بالسعر المناسب فتقول لهم طيب أنا ببيعك البيت لكني أشترط يقول لك ما تشترط تقول أشترط أني أبقى ساكن فيه لمدة ستة أشهر هذا جائز أيضا طيب لو قلت له لو أنك تبني بيت ثاني وتنتقل إليه بيت أكبر من بيتك وهذا بتبيعه فجاءك واحد يشتري بيتك هذا فقلت له طيب انا اشترط ابيعتك واستلمت الثمن لكني اشترط قال ايش تشترط قلت اشترط اني ابقى فيه الى اني خلص بيتي وانقل هل هذا جائز الشرط هل هو جائز جائز تقول له اني ابقى في البيت لين يخلص بيتي الجديد ها ما يجوز ليش ما يجوز يمكن يقعد بيتك سبع سنين ثمان سنين يمكن تتهاوش مع المقاول يمكن مصروف فلوسك تخلص وتوقف العمار يمكن يصير مشكله في البيت في سباكه ولا في كهرباء وتبدا تكسر الجدران وتصلح من جديد فالرجل الان قدر ان البيت بيخلص بثه اشهر وانت قدرت ذلك لكن البيت تاخر صار اي مشكله وجلس البيت ثلاث سنوات افرض ان صار لك شيء افرض انك مرضت ووقفت بناء البيت ورحت تعالج ولا مثلا حصل لك وفاه ولا أي ظرف من الظروف لا بد أنك تحدد بمدة أما التعليق بشيء لا تعرفه أنت وله فلا طيب لو قلت له ان أبقى فيه إلى رمضان هل هذا جائز؟ جائز أو إلى الحج لأنه خلاص موعد محدد يعني تستطيع انك تضبط ظروفك وتجارتك عليه وهو يضبط نفسه عليه أما الشيء اللي غير محدد هذا ما يجوز مثل ما سيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات كان العرب واحد بيشتري من ثاني أرض فيجي يقول له شوف انا باخذ الحصات وبرميها واللي تصل اليه تصل إليه الحصات بعتك اياه بألف وأنا وانا عد وقوه يدي ممكن يدي تتعدى الى خمسين متر ممكن يدي تتعدى الى 100 متر ما ادري لكن انا بارمي الحصات ونرى او يقول البائع للمشتري انا بارمي الحصات من هنا انت ارضك كبيره كيلو في كيلو مثلا فأنا بأرمي الحصات من هنا من أول الأرض يقول المشتري الذي تصل إليه حصاتي تبيعني, إليه تبيعني إياه مثلا بمائة ألف ولا مائتين ألف واتفقوا على هذا العقد هل هذا جائز أيضا هذا ليس جائزا لأن من شروط البيع العلم بالمبيع العلم بمقداره أفرض أن الحصات ما وصلت الا عشرين متر فغضب عليك المشتري وقال أن احتلت علي وظلمتني أو أفرض أنها وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون وصلت أربعمائة متر خمسمائة متر صار الهوا معها ويده قوية ذاك اليوم ومتحمس ووصلت مكانا بعيدا ففي مثل هذا الحال لا يصح أن يكون الـ الـ البيع بهذه الطريقة لا بد أن يحدد المبيع وحدد صفته ونحو ذلك سياتي معنا إن شاء الله يقول مصنف ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته يقول انا ناقتي كل سنه تحمل أبيعك ما في بطنها سواء كان ذكرا ولا انثى هذا ما يجوز ايضا هذا نوع من الغرر والتحايل على الناس ما يجوز لا بد يكون البيع واضحا او حمل شجرتي تقول انا عندي هنخلط حمل كل سنه أبيعك حمل انا محتاج فلوس الان وأنا الآن لقحنا النخلة من أسبوعين ثلاثة، والمتوقع أن يكون النتاج خلال الأشهر القادمة. فأنا أبيعك الثمر الذي ينتج منها إذا خرج. طيب الثمر هذا هل هو يعني سيأتي آفة؟ ممكن يأتي آفة على على النخل وعلى على الرطب ويفسد ولا يأتي جراد ولا يأتي شيء. فبيع المعدوم اللي ما, رأي ما يراه بعينه هذا لا يجوز لا بد أنك تشتري أو تبيع الشيء الذي تراه بعينك صريحا يقول ولا مجهول كالحمل كالذي يبيع ما تحمل ناقته يقول شوف الناقة رأى حامل تشتري مني الذي في بطنها أول ما يولد تأخذه لك هذا إذن لا يصح لا يصح أن يبيع إلا الشيء الذي يضبط صفته يقول والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته كل هذا لا يجوز بيعه تقول له أنا عندي سيارة عندي سيارة في جدة أنا عندي بيت في جدة وعندي سيارة في جدة تشتريها مني قالك طيب ما صفة هذه السيارة ما نوعها ما موديلها كم ماشية السيارة هل جاءها صدمات ولا ما جاءها صدمات هل أصابها حوادث أنت الحالك اللي تسوقها ولا عيالك يسوقونها والسواق يسوقها هذا بلا شك يؤثر في السيارة فتقول لا لا ليس لك شغل المهم تشتري منها السيارة ولا لا هذا كله بيع باطلة ما تجوز لا بد أن تعرف أو إلا إذا تقدمت رؤيته لو قلت له تعرف سيارتي مثلا الجيب اللي موديل كذا وكذا اللي كان عندي قبل شهر فيقولك نعم أراك فيه دائما ركبت معك كم مرة تقول أنا الآن سيارة الجيب في جدة تشتريها مني قالك طيب ما حدث عليها تغير تقول لا لا أبد لا حوادث ولا شيء فهنا يجوز إذا تقدمت رؤيته بزمن يسير بزمن يسير لكن لو قلت تذكر سيارتي اللي عندي قبل عشر سنوات تراها الحين في جدها ببيعكيها لا هل عشر سنوات جاء فيها برد وجاء فيها أمطار وجاء فيها عوامل تعريا يعني ممكن يتغير فيها المبيع فلا بد أن يكون المبيع إما برؤيته أو برؤيته بزمن يسير إذا كان غائبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض طبعا عند بيع الشيء لا يشترط أن يراه كله يعني واحد فرضا بيشتري منك مثلا مئة كرتون تمر طيب تمر مكنوز يعني ضميد كل كيلو في كيس لوحده توكم كمطلعه من مصنع قال لك ما نوع هذا التمر قلت والله هذا التمر خلاص كم تبيعني الكرتون قلت والله ابيعك الكرتون مثلا باربعين ريالا مثلا فجاء وفتح واحد من الكراتين طلع التمر وقلبه ونظره وربما فتح كيس وذاقه وتأكد ان انتاجها السنة طيب السؤال هل يشترط ان يفتح جميع الكراتين وينظر فيها يتأمل واحد واحد لا الشيء المتشابه يكفي ان يرى واحدا من نموذجا من يكفي ان يرى واحدا ومثل كيس الرز فتح كيس الرز واخذ من الرز ونظر تأكد انه النوع الفلاني ورجعه وخيطه وشاله ليس شرطا انه يبدأ يقلب يرى كل حبه فهذا لما نقول معرفه المبيع اذا راى بعضه كفى ولذلك العلماء يقولون في البر لو راى قفيزا من صبره يعني راى مثلا كيلو من الكيس وأعجبه و الأكياس الاكياس كلها وهذا الذي يجري عليه التجار لو قلت فتح لي كل الكراتين يمكن ما يبيعها فهذا في, في معرفه المبيع رؤيه المبيع رؤية الشيء اللي بتشتريه اما ان يكون اثناء العقد يوريك الجوال هذا الجوال اللي ببيعك او رؤية قبله بزمن يسير مثل ما قلنا تشتري السيارة هذه السيارة امامك او يقول لك السيارة اللي عندي قبل شهر شفتها بزمن يسير هذا ما في بأس و طيب لو باع شيئا غائبا ووافقت انا يعني هو قال لي قلت له والله انا بكرة بمشي المكة وانا استأجرت لشقه لمدة سنة هناك ودي اشتري سيارة احطها عند الشقه بحيث اني ما ذهبت الى مكة استعمل هالسيارة وانا ان شاء الله ذهبت الى مكة ساذهب لمعارض السيارات واشوف فقال لك ابد انا عندي سيارة في مكة انا كنت مستأجر شقه وتركتها وسيارتي لا تزال هناك تشتري مني السيارة تريحني من نقلها الى الرياض فقلت ما نوعها قال لك مثلا سيارة جيب موديل كذا لونها كذا ماشية كذا ما جاءها صدمات ولا جاءها حوادث ولا شيء واتفقت أنت وإياه واشتريت عطيتها مثلا قيمة السيارة فلما وصلت إلى مكة ونظرت في السيارة وإذا صفتها تختلف عما وصف لك هو يقول لك ماشية مثلا ستين ألف والسيارة صارت ماشية ثلاثمائة ألف مثلا يعني أو قال لك ما جاءها صدمات ولما لاحظت كذا الصدام وغيره لاحظت إن في تغيرات مثلا يعني تغيرت صفة المبيع لما رأيته بعينك هنا ماذا تفعل انت خلاص تقول أرضى وأسلم الرجل خذ فلوسي ها ماذا يحق لك أن تفعل تنقض البيع لك الخيار تنقض البيع إذا صارت الصفة التي ذكر لك تختلف عن واقع السيارة جاز لك أن تنقض البيع طيب السؤال لو جاءت تنقض البيع ترجع لي المئة الف اللي عطيتك كيمة السيارة السيارة, السيارة صارت تختلف عن الصفة التي ذكرت لي أنت قلت لموديل 2014 صارت موديل 2008 يا أخي أنت قلت لي ماشية 40 ألف ولا 50 ألف صارت ماشية 200 ألف أعد إلي مالي فقال لك لا أنا ما قلت لك إنها 2016 ولا 14 أنا قلت لك 2008 وأنا قلت لك إنها ماشية مائتين ألف والعقد ماض والصفة التي ذكرت لك انطبقت على ما رأيت فذهبت أنت اشتكي وين وين يشتكون الناس في المحكمة القاضي حتى ينقض البيع ويرجع لك فلوسك سيطلب منك ماذا إما شهود اثنين أو بينة إما شهود أنهم سمعوه يقول لك السيارة 2014 وماشي 40 ألف وصفتها كذا وكذا يشهدون أو بينه أي بينه إما أنت مسجل الكلام بفيديو مثلا طبعا وين كانت سجيل الفيديو يعتبر قرينة اليوم عند القضاءات في الغالب ما يعتبر بينة بينة لأنه ممكن يلعب بالصوت وغيره ويقطع ويصلح ويكون الشخص كأنه تكلم بكلام ما قاله كأنه تكلم بكلام ما قاله بل إني رأيت مرة برنامج والمقطع موجود في اليوتيوب برنامج يأتون بوجه الشخص صورتك العادية ويضعونها في هذا البرنامج ويوجه الكاميرا على نفسه الكاميرا اللي في اللابتوب أو في الكمبيوتر يوجهها الشخص الجالس على وجهه ثم يبتسم فتبتسم الصورة ويعبس فتعبس الصورة نفس تعابيرك التي تفعلها شكل شيء عجيب يحرك عيونه تحرك الصورة عينها ثم يسجل مقطع فيديو بهذه الصورة وهو مثلا صاحب الصورة يغمز بعينه ويخرج لسانه ونحو يعمل حركات ربما يعني لا تليق به ثم يقول لك شوف هذه صوره فلان يفعل كذا وكذا فاليوم ايضا تطور البرامج والتصوير والتقنيات فاصبح القضاة اليوم حاضرين تقول له انا عندي تصوير انه قال كذا وكذا القاضي لا يعتبر هذا التصوير حجه 100% يعتبره مجرد قرينه كيف قرينه يعني لما يحقق مع الخصمين ياتي الى الخصم المنكر ويقول له يا اخي هذه صورتك وهذا كلامك وانت تقول له ان موديلها كذا وكذا وكذا فالخصم اذا كان كاذبا ورى صورته تحطم وقال لا والله فعلا صحيح ما دام صورني لكن لو أنكر وقال لا هذه صورة مركبه علي ما يستطيع القاضي ان يثبتها الا عبر التقنيات ورجال ونحوه ولذلك دائما يا جماعه احرصوا اما على الشهود او الكتابه تقطع تغلق الباب على الذي أمامك تغلق الباب على الذي امامك حتى لو كان هؤلاء الشهود يعني لا يدري عنهم الشخص الآخر يعني مثال شخص أن تطلب من خمسين ألف وأنكرها مرارا وأنت ليس عندك بينه ولا شهود فاتفقت مع اثنين من أصحابك قلت تعالوا واختبئوا وراء الكنب اللي في المجلس وجاءوا واختبأوا ثم قلت لا تفضل اشرب عندي شاي وجاءوا جلس ثم قلت له يا أخي يعني حفواً بس أنا ضايق صدري إنك تنكر يا فلان أنا صاحبك أسألك بالله ألم أعطيك خمسين ألف لما كنت أنا وياك مسافرين إلى البلد الفلاني وأردت انك تشتري كذا وكذا وأخذتها مني بتراب العمله الفلانية وقلت أرجعها لك في اليوم الفلاني يا فلان أنت أمس في المحكمة تنكر يا فلان ما تذكر فقال لك بلى أذكر أذكرني أخذت منك وكنا في المكان الفلاني وأنا اشتريت بها جوالات وجئت بها وكذا وكذا تقول يعني تذكر انك تسلفت مني قال نعم وترى اشتريت بها مثلا أربعين جوال ولا خمسين جوال على أني ببيعها هنا لكن خسرت طيب يا أخي ليش تنكر عند القاضي فقال أنا أنكر خوفا من السجن أنا ما عندي الفلوس وأخشى أن القاضي يسجنني فخرج الشاهدان ونظر إليه وعلم انه هو المتكلم وذهب عند القاضي واقر وشهد انهما سمعاه يقر بالمبلغ سمعاه أنه يقر بالمبلغ فهنا يقبل القاضي شهادتهما يقبل القاضي شهادتهما احيانا بعض الامور ربما تنفع معها مثل هذه الحيله ذكروا ان امراه مرت على مجموعه رجال جالسين فقالت لهم لي إليكم حاجة قالوا ما هي فقالت أنا زوجي غائب منذ سنين وكلما خطبني أحد قال لي القاضي لا أقبل الزواج لأن زوجك ما ثبت عندنا هو حي ولا ميت فننتظر حتى يرجع زوجك ويطلقك فأريد واحد منكم يقوم معي ويذهب إلى القاضي ويقول انا زوجها وأنا طلقتها يطلعني بس من المشكلة وله خمسمائة درهم مكافأة فقام معها أحدهم خمسمائة درهم وذهب للقاضي ودخل على القاضي وقال للقاضي أيها القاضي قال له القاضي من أنت؟ قال أنا زوجها قال الله يهديك غايب سنتين والمرأة تتردد عليه من سنتين لا ترسل إليها ولا تخبرها ولا قال والله ظروف الحياة وكذا قال طيب الآن أنت يعني هي تطلب الطلاق أنت ممكن تطلقها قال نعم قال طلقها فقال أنت طالق طالق طالق طلعت المرأة الخمسمائة درهم وعطت هيها جر الجالب يطلع فتعلقت فيه قالت تعال ما خلصنا قال نعم قالت أيها القاضي أنا أطالبه بنفقة السنتين وتركني سنتين من غير نفقه أنا أطالبه بنفقة السنتين قال القاضي كل شهر كم يكفيكي قالت كل شهر يكفيني مائتين درهم قال القاضي الله عطها الحين خمس سلاف درهم قيمة السنتين اللي أنت غايب عنها ولا أنفقت على زوجتك ومانعها من الزواج لينفق عليها غيره وطلع الرجال من عنده خمس سلاف وعطاه هي. فهذا عاقبة الذي يشهد الزور طبعا وايضا إنك إذا كنا عظيم مثل ما قال الله تعالى وهو لا يستطيع أن يكذب نفسه ما يستطيع يقول لا يا قاضي أنا ترى اخذت خمسمائة درهم لأجل هذا الكلام لأنه سيكون عليه عقوبة أشد كذبت على القاضي وازدعيت أنها زوجتك ونحو ذلك فمثل هذه الأمور الإقرار يشترط فيه الشهود ولذلك حتى أنت إذا اشتريت شيئا غائبا قل له اكتب لي صفته ما يكفي الكلام فقال بعتك يا فلان سيارة موديل هكذا وماشيه كذا ووضعها كذا وكذا, وكذا وكذا طيب وإن كان عندكم شهود فأحسن يشهدون خلل الورقة معك أنت لست خسرانا شيئا فإذا أردت لو حصل مشكلة إلا معك ورقة وانا أنصحكم دائما في أي تعامل مالي اكتب إذا كتبت سواء الدين او البيع والشراء خاصة الاشياء التي تسوى اشياء اليسيره امرها يسير لكن الشيء اللي فيه مال وفلوس وكذا احرص جدا على انك تسجل كل شيء وتكتبه وانت يسر ان يكون هناك شهود فحسن حتى لو طلب القاضي شهودا يكون الشهود حاضني مباشره يقول ولا معجوز عن تسليمه هذا ايضا من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. قال لك مثلا أنا عندي أرض تعرف أرضي اللي في المكان الفلاني؟ قلت نعم. قال اللي يعني عليها مشكلة الآن والصك فيه مشكلة والمحكمة موقفة البيع وكذا وكذا. قلت نعم اعرفها قالت اشتريها مني. طيب أفرضني شريتها منك الآن. وأريد غدا ابنها أبنيها بيتا ما أستطيع الصك فيه مشكلة صك الأرض والمحكمة موقفة الـ الـ الـ البيع ونحو ذلك هذا معجوز عن تسليمه وكذلك لو قال لك أنا عندي أبيعك مثلا جملا وين الجمل؟ قال والله الجمل ضايع ابيعك اياه هذا ما يجوز إلا في حالة واحدة أن تبيعها على شخص يستطيع أن يعني أن يجدها يعني بيع الآبق والشارد ونحوه لو قال لك نعم أنت عندك جمل شارد لكن أنا أستطيع أني أجده أنا عندي سيارة جيب وأقدرني أبحث وكذا أشتريه منك فهذا جائز بشرط أن يغلب على ظنه أنه يجده وإلا بيع العاجز عن تسليمه هذا ما يجوز لأنه نوع من الغرض وأيضا قد يكسر قيمته والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يقول كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء الآبق هو العبد الفار من سيده العبد الذي فر من سيده فهذا العبد الآبق والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم عن رؤوسهم قيد شبر وذكر منهم صلى الله عليه وسلم العبد الآبق فالعبد الآبق يعني محرم عليه هذا الأبوق إلا إذا كان هناك ظلم من سيده له وبالمناسبة يعني الإسلام ما جاء بالعبودية أصلا عبودية الإنسان للإنسان يعني, يعني يصبح عبدا مملوكا عنده ليس الإسلام شرعها الإسلام شرع الصلاه شرع الزكاه شرع الصوم شرع الحج لكن في أشياء كانت موجودة أصلاً في العالم ليس عند العرب في العالم وجاء الإسلام وعدل وصلح فيها وألغى أشياء وأذن بأشياء ونحوه كان موجود في العالم شرب الخمر جاء الإسلام وألغاه كان موجود في العالم أكل الربا جاء الإسلام وألغاه جاء الإسلام وفيه تعدد زوجات ليس فقط عند العرب الروم وفارس و الكل كان يعدد وكان الولد إذا مات أبوه يرث نسائه يرث النساء مع, مع المال ممكن تلقالك في الروم ولا في كسرة أو فارس الواحد عنده عشرون أو ثلاثون امرأة وكذلك كان العرب ربما عنده عشر نساء وإلى اليوم في أفريقيا أنا زرت قبائل في, في أفريقيا في بعض صحاري أفريقيا الملك عندهم ملك القبيله يعني في في في اماكن متعدده يعني واكثرها صحاري تجدن عنده خمسون امراه ستون امراه ويتزوج ما يشاء من الاعداد جاء الاسلام وهذا موجود حدده حدده باربع نساء واشترط انك تعدل بينهن والقدره على النفقه عليهن والقيام بهن ووالى اخره من الشروط الشرعيه حدده وعدله جاء الإسلام والعبودية موجودة أن في عبد مملوك أو أمام مملوكه الإسلام عمل على تقييدها والتقليل منها بشكل كبير جداً حتى اليوم لا تكاد أنك تجدها فجعل الإسلام من حلف على يمين فحنث فيها يعني ما نفذ يمينه فإنه يعتق رقبه أو يصوم ثلاثة أيام الى آخر من ظاهر من زوجته يعتق من وطئ في نهار رمضان يعتق من ايضا يقول من قتل نفسا خطا فانه يعتق من اراد الاجر والخير يعتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق عبدا له اعتق الله بذلك العبد من هذا المعتق كل عضو كل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه يلي يعتق عبد من العبوديه الله يعتقه من النار يعني شجعك انك تعتق فصار العرب لما جاء الاسلام هذا عنده عشرة من العبيد الممليك هذا عنده خمسة وهذا عنده مئة وهذا فصاروا يعتقونهم تقربا إلى الله تعالى يعتقونهم شف كيف الاسلام جاء به ثم كان العرب ايضا إذا اعتبرنا, العتق يا جماعة اذا اعتبرنا العبودية الرق اذا اعتبرنا الرق مجرى ماء كبير اذا اعتبرناه مجرى ماء كبير كان العرب قد جعلوا لهذا الماء يسقيه عدة طرق فمثلا لو ان رجلا اختطف صبيا من قبيله اخرى وجاء وباع في البلد خلاص صار عبدا مملوكا وهذه طريقه لسقي العبو لتكثير الرق انك تختطف واحد وتبيعه خلاص ما يستطيع اهلها ان يسترجعوه منه لانه لماذا ما حميتم ولدكم هذه كانت تكثر الرق تزيد من نهر الرق يعني من كثرته كان عندهم الرجل اذا استدان شيئا من الاخر ولم يستطع ان يرده اليه استعبده مثلما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام ايتها العيره وإنكم لسارقون ثم قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا قال, قال اهل آه قال اخوه يوسف قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك ينجز الظالمين ما معنى هذا كان في شريعة أهل الشام التي جاء منها إخوة يوسف أن من سرق شيئا من آخر فإنه يتحول إلى عبد مملوك عنده تأديبا له وكان في شريعة مصر التي فيها يوسف أن من سرق شيئا من آخر فإنه يقتل فيوسف يريد أن يبقي أخاه بنيامين عنده في مصر ما يريده يرجع إلى الشام فعمل هذه الحيله وضع السقايا السقايا الإناء اللي يقيسون به الطعام الذي يبيعونه للناس دسه بين العفش الذي لاخي بين أغراضه ثم قال تعالوا نفتش فتشوا فيوسف قبل ما يفتش قال طيب نتفق معكم ايش جزائه انتم عندكم قانون ونحن عندنا قانون في مصر نمشي عليه قانونكم او قانوننا فقال إخوة يوسف لا مشي عليه قانوننا نحن لا تقتله لا يصبح عبدا مملوكا فلما اكتشفوا هذا في عند من يامين أخذه يوسف قال خلاص هذا عبد مملوك عندي فكان هذا عندهم في ليس فقط عند الروم موجود عند, عند يعني أمم أخرى أن العبيد المماليك يصبحون عبيدا بهذه الطريقة أضف إلى ذلك أنه كان الرجل يبيع ولده سير عبدا مملوكا واحد جاءه ولد وليريده يريده أو بنته قال يا جماعة من يشتريها أو يشتريه ويأخذونه سواء صغيرا أو كبيرا يصبح عبدا مملوكا وغير ذلك جاء الإسلام وقص هذه الأمور قال ما في واحد يسرق من ثاني يصبح عبد مملوك انتهينا ما واحد في واحد يختطف واحد ويكون عبدا مملوكا انتهينا فصار بحر الرق أو نهر الرق يجف لأن السواقي اللي كانت تسقيه منعها الإسلام سدها قال الإسلام ما فيه واحد يبيع ولده انتهينا اقطع طيب أجل من أين يأتي الرق؟ قال لا يوجد إلا سبيل واحد للرق وهو إذا خرج جيش ليقاتل المسلمين وانتصر المسلمون عليهم وأسروا أسرى فهؤلاء الأسرى ماذا يفعل بهم المسلمون الذين تركوا بلدهم وخرجوا لقتل المسلمين ماذا يفعل بهم المسلمون قالوا هؤلاء إما أن يفادوا يعني يرسلوا أهلهم فداء ونعيدهم أو يمن عليهم ولي الأمر سواء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في وقته أو, أو من جاءوا من بعده يمن عليهم يتفضل عليهم يقول خلاص يعني عفونا عنكم اذهبوا إلى دياركم او ان يصبح عبدا مملوكا عند المسلمين عند المسلمين انت جئت لقتلي وان جاني الله منك تصبح عبدا مملوكا عندي فاصبحت هذه هي الوسيله الوحيده للرق ولذلك المسلمون ما كان يسترقون كل احد يعني مثلا المسلمون لما حصلت غزوه خيبر وجاؤوا فتحوا خيبر فتحت بعض الحصون صلحا وبعض الحصون ما كان فيها الرق ظاهرا الا بشيء يسير الا بشيء يسير وكذلك غيرها من الامور ولذلك العبد الابق او العبد عموما امر الله تعالى ب امر النبي عليه الصلاه والسلام بالاحسان اليه والتعامل الحسن وقال من جلد عبده جلدناه ومن قتل عبده قتلناه و بل حتى في الاحكام الشرعيه يخفف على العبد يعني الان الزاني المحصن الحر يرجم يقتل العبد المحصن اذا زنا يجلد شوف خفف عليه كذلك الامه اذا كانت امه و وقعت في فاحشه الزنا وهي متزوجه أمه متزوجة مثلا عبدا أو متزوجة حرا ووقعت في فاحشة الزنا الحرة تجلد الحرة عفوا ترجم إذا كانت محصنة أما الـ الـ الـ الأمه فإنها تجلد يعني خفف عليهم حتى في الأحكام الشرعية وهذا من الرأفة بهم فالمقصود أن العبد الآبق الشارد من سيده هذا لا يجوز بيعه إلا لمن يعلم مكانه لو قال لك شوف أنا باشتريه منك قلت إيه بس ترى ضايع قال لا ليس ضايع أنا أعرف أنه في البلد الفلاني في المكان الفلاني ابد بعني إياه بس حتى إذا اخذته يصبح حلالا فاشتراه منك وراح طبعا أنت ربما نزلت في السعر لأنه بعيد وسوف يجد مشقة في الحصول عليه وكذلك الشارد الجمل الشارد والطير في الهواء طيب هل يصح أن يقول لك مثلا رأيت لك مجموعة حمام واعجبتك احدى هذه الحمام في بعض الحمام غالي سعره ويتقلب في الهواء ويصنع اشياء فانت تنظر اليه وقلت والله يا الحمامه هذه يا ليتني اعرف صاحبها ليشتريها وهي تطير في الهواء فقال لك انا صاحبها بعتك اياها مثلا بمائه ريال هل هذا جائز جائز بشرط ما هو ان تكون قادرا على تسليمها كيف تقدر على تسليمها لان في الغالب الحمام يطوف في النهار وفي الليل او مع غروب الشمس اين يأوي يأوي الى مكانه المعتاد اذا انت جعلت له بيوتا او كذا فهو يرجع الى المكان فانت تدري ان هذا الحمام تبعي وان هذا الحمام كل يوم يخرج تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا او اكيد ان في الليل ساتي واجدها في صناديقها فالبيع صحيح بشرط ان تقدر على تسليمه لكن لو جاءك في الليل وقال وين الحمام اللي وعدتني قلت ها والله ما ما رجعت صدك قال خلاص اذا البيع ما صح لا يصح البيع حتى يتم بيني وبينك هذا بهذا الشرط جائز وكذلك السمك في الماء واحد صياد سمك وجيت وقلت ما شاء الله اليوم صد شيئا قال لا لكن شفت السمك اللي هناك قلت نعم قال هذه بعتك إياها بكذا هذا ما يجوز لأنه غير مقدور على التسليم الا اذا كان بشرط قل طيب اشترط عليك ان يتم البيع ان يعني ان اذا صدتها اما اذا كان مقدورا على السليمة مثل مثل السمك بعض المطاعم يضع لك السمك في حوض اصلا وتاتي انت تنظر للحوض وتقول اريد تلك السمكه وهو ياخذ هذا الشبك ويشيلها مباشره هذا جائز انت بعت السمكه في الماء وهذا جائز وهذا يمكن انت ان تعمله لغزا تقول ما تقول في رجل باع على اخر سمكه في الماء وصح بيعه متى يصح هذا اذا كان مقدورا على تسليمه ما دام مقدور على تسليمه فان البيع صحيح يقول ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه عندنا اشياء في الشريعه متشابهه لكن الفرق بينها يسير المغصوب والمسروق والمجحود المغصوب هو الشيء الذي اخذ على سبيل القوه جاء واحد وضربك واخذ جوالك غصب هذا مغصوب اسمه والمسروق ما هو ان ياخذه بطريقه ايش خفيه هذا مسروق على سبيل الخفيه خفية هيأتي وأنت غافل ويأخذ الجوال ويمشي هذا مسروق والمجحود ما هو ما أخذ شيء عطيتها جوالك قلت فلان خذ جوالي يشحنه حطه في الشاحن وبعد ربع ساعة قلت نجيب الجوال قال ما أعطيتني شيء كيف جوالي يا أخي أنا قلت لك أعطيت أشبكه في الشاحن بس ما أعطيتني شيء يا أخي يا ابن الناس أعطيت ما أعطيتني جوال هذا مجحود اسمه وهذا ايضا يعني لا لا يجوز طبعا بيعه ولا ولا يعني شراؤه ونحو لان غير مقدور على تسليمه وكلها شيء محرمه كلها منكر اموال الناس بالباطل يقول الا متى يجوز يجوز شراء المغصوب والمسروق والمجحود الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه جئت انت مثلا ودخلت العصر عند صاحبك قلت لولده مثلا ولده في المتوسط قلت يا ولدي خذ اشحن جوالي هنا فقال لك لا والله هنا الش الكهرب اللي هنا خربان بشحن في المقلد داخل قلت طيب اخي يلا اشحن ثم لما بعد ربع ساعه قلت وين الجوال قال ولد ما هو عندي ما اعطيتني اياه الى اخره وابوه غير موجود فجئت الى ابي قلت يا فلان انا الجوال جوالي اخذه ولدك والله اخذه ولدك أعطيته إياه يشحنه والولد جحده فقال لك أبوه طيب أنا عشان ما يكون مشكلة كبيرة ويمكن الولد تصرف فيه ولا الولد يعني ما ودي أحرج ولدي تبيعني إياه طيب هذا جائز أن تبيعه على من يقدر على استخراجه من يقدر على استخراجه بشرط أن يكون بثمن معتدل لا تظلمون ولا تظلمون ما يقول لك هو قيمته ألف اخذ منك ب هذا ما يجوز هذا ظلم وكذلك المغصوب والمسروق كل هذا اذا بعته على من يقدر على استخراجه ممن غصبه واحد جاء وضربك واخذ جوالك غصب فذهبت واشتكيته عند ابيه قلت يا اخي انا ابنك اخذ جوالي غصب قال غريب انا شفت مع جوال فعلا امس واستغربت من اين الجوال قلت والله اخذه مني غصب قال لك خلاص بعنيه عشان ما يصير مشكلة بعنية فبعته إياه بقيمته الحقيقية هذا جائز هذا بيع المغصوب وبيع المسروق وبيع المجحود إذا كان عند من يستطيع أن يستخرجه ممن يعني سرقه أو غصبه أو جحده فهو جائز يقول ولا يبيع ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه ومن يقدر أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير المعين هذا أيضا من الشروط يقول كعبد من عبيده أو شاتر من القطيع هذا كله لا يجوز لأنه غير معلوم المبيع لو دخلت أنت المحل عندك والمحل في أحذية كثيرة فقلت له بعتك حذاء بمئة ريال قالك طيب أي حذاء ما أنت عندك أحذية بستين ريال وأحذية بعشرين ريال وأحذية باربعمائة ريال طيب من اللي يحدد الحذاء أنت ولا أنا؟ يلا اتفقنا هذه مئة ريال تفضل لكن ترى أنا اللي بختار الحذاء أنا المشتري فقال لك لا أنا البائع أنا اللي أختار لك الحذاء فيقع بينكم الخلاف الشريعة جاءت وضعت الشروط حتى تقضي على المشاكل من البداية نقضي على المشكلة نضع لكم شروطا حتى نضبط الأمور ولذلك لا بد أن يكون يعرف أن يعينه يقول لك أبيعك هذا الحذاء أبيعك هذا الثوب أبيعك تلك الشات أبيعك هذه الناقة ونحو هذا أبيعك هذا العبد المملوك يقول إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة القفيز مقدار مثل الكيلو وغيره والصبرة الكيس فيقول لك شفتها الكيس هذا اللي فيه مئة كيلو بر قلت نعم قال بيعك من خمسة كيلو الكيلو بعشرين ريال هذا جائز لأنك الكيس كله متساوي سواء خذت البر من أعلى ولا من أسفله وكذلك لو عنده محل كله هو وكيل لجوال آيفون مثلا اللي في المحل كله جوال آيفون مثلا سفن ولا ايت ولا كذا فقال لك أبيعك أحد هذه الجوالات بثلاثة آلاف ريال هل هذا جائز؟ دون أن يعين من غير ما يقول لك الجوال اللي على يمين أو اللي على صار أو اللي في الدرج أو قال لك شفت الجوالات اللي أمامك قدامك مائتين جوال أبيعك أحد هذه الجوالات بثلاثة آلاف ريال يجوز يجوز يجوز ليش؟ لماذا يجوز كلها سوا واضح البيع كلها سوا لكن لو كان بعضها آيفون فايف بعضها آيفون فور وبعضها سفن ونحوه وجو قال لك أبيعك أحد هذه الجوالات بألفين ريال يجوز لا لأنك ستقول أبغى هذا آيفون 8 اللي بثلاث تلاف قال لا لا أخذ آيفون 4 اللي بثلاث مئة ريال ويقع بينكم الخلاف لكن إذا كانت كلها متساوية كلها زي بعض خلاص يجوز لانك خلاص عرفت المبيع ما هو عرفت المبيع أم يقول إلا فيما تتساوى أسواؤه كأجزاؤه كقفيز من صبرة قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيت الملامسة أيضا مثل هذا وإن كانت اليوم غير موجودة تقريبا يقول لك مثلا هذا أنا عندي مجموعة ثياب طيب أي ثوب تلمسه منها لك بمئة ريال هذا غير جائز لانه ممكن يلمس ثوب بربعمية وتكون أنت غضبان يلبائع ممكن يلمس ثوبا بعشرين ريالا ويغضب هو لازم يكون مبيع معروف والمنابذه تقول لشوف أنا ببيعك ثوب بمئة ريال أي ثوب أنبذه إليك يعني أرميه عليك بكذا هذا بيع كانت في الجاهلية عموما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وطبعا لأن فيه جهالة ولأن فيه ابطال الخيار أيضاً مفترض أنه يختار يفكر فأنت جعلت البيع هكذا يقول وهي أن يقول أي ثوب لمسته أو لمسته فهو لك بكذا وعلى المنابذة وهو أن يقول أي ثوب نبذته, نبذته الي فهو علي بكذا يقول المشتري للبائع أي ثوب تختاره ترميه علي أخذ منك بمئة هذا في ظلم انه قد ينبذ إليه ثوباً بمئة ولا ثوب بربعمئة طيب هذه كلها يا جماعة منعت لأن فيها غرر الغرر يعني فيها نوع من الظلم والاحتيال طيب في أشياء فيها غرر والشريعة تجاوزت عنها يعني مثلا البوفيه المفتوح تأتي عند مطعم ويقول لك كل حتى تشبع بعشرين ريال أحيانا بعض محلات البيتزا حان وقت الغداء كل حتى تشبع بعشرين ريالا ويا تأتي تدخل اللي حاط لك خمس ولا ستة أنواع من البيتزا زين اقطع لك من هذه و اقطع لك حتى تشبع وتدفع عشرين ريال طيب او البوفيه المفتوح اللي تأتي ويقول لك قيمة مثلا قيمة البوفيه مثلا ستين ريال ولا مائة ريال او كذا بحسب المكان بعضها غالي وبعضها ارخص فتأتي اليه وتدفع عند خمسين ريال وتدخل وتجد مثلاً حطلك رز، مكرونه لحم كذا أشياء محددة ومعك صحن وتأكل وتأكل اذا احتج زيادة تأتي وتضع لك مرة ثانية أيضاً ما يمنعك لو تضع لك عشرين مرة ما عنده مشكلة طيب هو الآن باعك شيئاً بخمسين ريالاً لكن هذا الشيء غير محدد هو ما يدري أنت بتأخذ غرفتين رز ولا بتأخذ ثلاث غرفات رز ما يدري انت بتأكلك لك مثلا عشرين حبه فلافل ولا بتأكلك لك ثلاث حبات فلافل فهو لما ياخذ الخمسين لو تقول له انت هذه الخمسين قيمة ماذا قال قيمه شيء لا اعرفه ممكن تكون قيمه أربعين حبه فلافل او قيمه حبتين ممكن تكون, تكون قيمه نصف كيلو رز ممكن قيمه كيلو كامل بعد انا ما ادري ما ادري ما مقدار اكلك الان اللي بتاكله مثلا فهل هذا جائز البوفيه المفتوح الصحيح أنه جائز ليش يقولون لأن الغرر فيه يسير يعني الخلاف فيه يسير بمعنى أن الناس جرت العادة أن الإنسان يعني الطبيعي يأكل مقدارا تعرف عليه الناس يعني تجد الآن لو أجيب لك مثلا ستة شاورما ما وأقول لك يلا كلها فالغالب تأكل أول واحده وأنت يعني تشعر بالجوع الثانية تأكلها وأنت قد قد سد جوعك الثالثة تأكلها ربما تتغصبها صح ولا لا أنا أتكلم عن عموم الناس غير الشخص ربما السمين جدا أو شيء لكن أتكلم عن عموم الناس ففي الغالب انه يكون معروف الشخص كم يأكل وبالتالي أنت لما تصير أصحابك مثلا المجتمعين يقولون لك يلا جيب لنا شاورما يقول يلا دفعوا قطة فانت لما يدفعون تقدر ان لكل واحد حبتين بينما القطه اللي يدفعون ممكن توفر لبعضهم ثلاث يعني بتصير زياده تشتري بالجمله مثلا انت فيعتبر هذا جائز البوفيه المفتوح وغيره لان الغرر فيه يسير هو في الغالب الشخص اللي اخذ الخمسين ريال يعلم بمقدار اكلك في الغالب يعلم انك لن تزيد عن ثلاث اربع ملاعق رز وثلاث مع ملاعق مثلا مكرونيا وقطعتين لحم او دجاج يعلم في الجملة ما هو طعامك الذي ستاكله وبالتالي اباحته الشريعه وان كان الناس اليوم مع الاسف صراحة يرتكبون محرما في البوفيهات المفتوحة احيانا تروح مثلا مكة تستأجر مثلا في فندق او شيء تنزل تفطر لان الفطور داخل غالبا في اجار الغرفة وتجد بعض الناس يمر ويأخذ احيانا عشر قطع خبز والله وأنا أشوفه يحطها أقول لن يأكلها ما تقدر تأكلها وخمس قطع من المدري إيش وبيض وأجبان وأنواع ويأتي ويملأ الطاولة ثم إذا قام واذا هو أكل خبزتين أو ثلاث أو فهذا لا يجوز شرعا لا يجوز لأنه اتفق معك أن تأكل ما تحتاج إليه ما يشبعك كونك تأخذ عليه شيئا أكثر وتفسده وتتركه هذا ما يجوز ما يجوز نبه الناس هذا حرام هذا أكل أموال الناس بالباطل أنت لما تأخذ ست خبزات وأن تدري أنك لن تأكل إلا ثنتين الأربع هذه أكلت أموال الناس بالباطل وكذلك لما تأخذ أطعمة أخرى ما يجوز شرعا ياخذ إلى زبادي واحد مثلا زبادي سادة والثاني زبادي بالفراولة ويفتح هذا وهذا ياكل من هذا ملعقة ومن هذا ملعقة ويتركه اتق الله ما يجوز هذا كله من الإسراف وأذكر اني صورتها مرارا وتكلمت عنها مرارا ومع ذلك الناس مع الأسف يعني لا يستشعرون هذا والمطاعم ايضا مع الأسف لا يتعاملوا مع هذه البقايا تعاملا حسنا تجد انه يمر بالزبالة هذه القمامة ويأخذ الصحن مليان خبز وأشياء والله ما لومثت وأجبان نظيفة ويكبها في هذه الزبالة ويمشي يقول ما نقدر رجعها مكانه والناس هذا الذي أكل ربما مصاب بمرض ربما وباء كبدي نرجع الخبز مكانه هو ربما أكله ولا لمسه ولا كذا هذا لازم يعني ينتبه إليه أزاك الله خير ولذلك الناس ينبهون إلى هذا. نعم البوفيل مفتوح جائز، لكن أن تأخذ بمقدار ما تأكل. شرعا لا يجوز أنك تأخذ ما هو أكثر من هذا. وينبغي على الأب ترى الأب هو المسؤول عن عياله. لو أنك رحت تعتمر ولا دخلت أي مكان وكان فيه مثل كذا، فيجب عليك انك تنبه عيالك من يوم يجلس تقول انتبه ترى اللي بيبقى في صحنه شيء تضع عليه عقوبة معينة. وكذلك عود عيالك حتى في البيت إذا كان لا يأكلون من طبق واحد إذا كان كل واحد يحط له شوي قل ترى كل واحد مسؤول ما يضع في طبقه إذا ربيتهم على هذا صار الواحد ينضبط قرأت مرة عن, عن مطاعم أظن قالوا في اليابان أو في غيرها مطعم عادي تأتي أنت وتشتري بفلوسك تطلب يعطونك القائمة الطعام اللي يسمونها المينيو وتقول مثلا عطني رز وعطني ماكرونيا وعطني كذا وكذا ويأتي بها إليك عند المطعم إذا نظام وضعته البلدية إذا لم ينتهي الشخص من كل الطعام فإنه يدفع غرامة إذا جاي حاسب حسابي مثلا مئة مثلا غرامه مئة وعشرين لأنك أبقيت طعاما كان مفترض أنك ما تطلبه هذا ممكن يتصدق به على أحد فقير فصار الناس من البداية إذا رأى قال لا والله رز وماكرونه على له داعي انا لن اكل اثنين يكفيني الرز طيب طلبت مثلا كذا وكذا لا, لا والله ما اقدر اكلها اثنين يكفيني واحد منها وانضبطوا الناس في, في مثل هذا وهذا مهم كذلك الابناء تربيتهم على مثل هذا يعني حتى مثلا لو طلعت انت وعيالك مسافرين وفي مطعم فرضا وطلبتم اكل عود عيالك اللي ما يخلص اكله ترى هو اللي بيدفع حسابه أو يعاقب, يعاقب بأي طريقة تؤدبه بها لا أقصد أنه يضرب لكن يسحب يصحب منه جوال يصحب منها آيباد الأشياء هذه اللي الصغارة يتعلقون بها ويؤدبون بحرمانهم بي منها وقتا يسيرا فنقصد بهذا أنه مع جواز البوفي المفتوح إلا أنه ينبغي أن ينضبط الناس في طريقة التعامل معه يقول وعن بيع الحصات وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا أو بعت كما تبلغ هذه الحصاه من هذه الأرض إذا رميتها بكذا هذا تكلمنا عن قبل قليل وقلنا أن بيع الحصاه لا يجوز لأنه يشترط في البيع أن يعرف مقدار المبيع لا يجوز تقول لأ ارمي الحصاه واللي تصل إليه الحصاه لك بمئة لكن في طريقة أخرى لو قلت له ارمي الحصاه واللي تصل إليه الحصاه لك المتر بعشرين وبعدين في الأخير نقيس كم متر والله مئتين متر سلم حسابها لا والله إلا مئة متر سلم حسابها هل هذا جائز, جائز. نعم هذا جائز دام أنه محدد هذا جائز أما إذا كان غير محدد فلا يقول وعن بيع الرجل على بيع أخيه وهذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض كما عند مسلم فلا يجوز ان يبيع على بيع أخيه يعني مثلا جئت أنت لمحلات الكشكات هذه اللي تبيع الجوالات أو محلات الخضار اللي جنب بعض أو غنم فرضا أو نحو ذلك غالبا يكون الباعه جنب بعض فجئت وقلت له مثلا بكم هالجوال قال لك بمئة وعشرة قلت يا رجال خليه بمئة هو بكاسرك يبيعك بمئة وخمسة ممكن فمنذ أن قلت خله بمئة قال لك البائع الثاني تعال تعال أنا أعطيك بمئة هذا لا يجوز لا يبيع بعضكم على بيع بعض وإذا اشتريت فبيعك باطل شراءك باطل لأن النهي يقتضي الفساد ولا يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه الله تعالى ثم نقول لكن البيع صحيح خلاص الجوال خذه لا ما, ما تأخذه حرام البيع كما أن الشخص لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه كثير من اهل العلم قالوا باطل الخطبة اصلا حتى يأذن لك الرجل الآخر فكذلك هنا الشريعة جاءت بحفظ النفوس والقضاء على المشاكل فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا لا, لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفي لفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاعه أو يذر البيع مثل هذه الطريقة لا يجوز كذلك السوم على سوم أخيك يعني جئت أنا أشتري شات للبيت ولا عندي ضيوف أو شيء وجئت وخدت الشات ولمستها سمينه وجيده فقلت له بكم تعطيني هالشات وهذا الخروف فقال خذه بألف ك تيجي رجال خل بتسعمية وأنا ألمس ظهره وكذا ومعجبني. قال لا والله إلا بب ألف. كت تسعمية يا رجال طيب تسعمية وعشرين. أنا الآن أسوم ما شريت مجرد إني أسوم أعرض عليه أسعارا. جاء واحد ودخل بيننا ولمس الشات نفسها وقال على كم؟ قال ب ألف قال شريت. يا خلك مؤدب ما أنا قاعد أتفاصل مع الرجال ما يجوز سرعان تدخل بيننا. حتى ابتاع او اذر يعني افرض ان تم البيع يمكن انظر اليه واقول الله لا يبارك لك فيها كيف كيف يعني تدخل في نصف الطريق علي وانا قاعد اشتري من الرجل لا يسم الرجل على ثوم اخيه الشريعة جاءت بجمع القلوب وتالف القلوب ونهت عن كل شيء يحدث مشكله اي شيء يحدث مشكله قضت عليه الشريعه لا يبع على بيع اخيه ولا يسم على ثوم اخيه ولا يخطب على خطبة أخي ليشكونوا عباد الله متآلفين متصافين إخوانا مع بعضكم البعض فلا يجوز شرعا أن يفسد الناس بعضهم على بعض مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستام الرجل على سوم اخيه ما يجوز يسوم يعني أنت عجبتك الشات وتسمع المشتري يقول خلب تسعمائة تسعمائة وعشرين تسعمائة وخمسين قال لا تركه وراح ادخلت في الموضوع قال هاب كم الشات قال ب الف يلا شريت بألف لكن لا يجوز شرعا انك تدخل بينهم وتفسد عليه وترى هذا عام انا مرة في الحرم وكان معي يعني من يحتاج العربيه حتى يطوف ويسعى فجئت الحقين العربيات اللي برا. اللي داخل الحرم مرتبين بينهم جدول يعني اللي برا يتكسبون شباب يتكسبون يعني فقلت له بكم يا ابني تعطيني الطواف السعي قال المئتين وخمسين فقلت يا أخي كثير المئتين وخمسين طبعاً أنا بكاسرة يعني أصلاً مثلاً مئتين يعني قلت كثير يا ولدي المئتين وخمسين ها كم تعطيني لسه ما تكلم فقال لي جنبه يلا تعالي مطوع بمئتين طيب شرعا لا يجوز يا ابني أن تسوم على سوم يا أخيك يعني أي نفوس ستصفى بينهما عشان الخمسين ريال فلا يجوز في مثل هذه الأمور حتى لا تستجب له إذا قالك تعال بمئتين يقول يا ولدي ترى ما يجوز أنا أتفاصل مع الرجال ما يجوز تدخل بيننا هذه الأمور مهم حقيقة أن ينتبه إليها متى يجوز أنك تسوم يعني واحد قاعد يسوم على شات متى يجوز تدخل إذا انتهى من السوم أو البائع رفض تماما أو إذا انتهت القضية بينهم تدخل أنت يقول عن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا ويبدو أن نذن العشاء أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ويزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيقا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاكم خير أبو إبراهيم